الله يتوفى الأنفس عين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ